فيهما فاكهة ونخل ورمام فبأي آلاء ربكما تكذباب فيهن خيرات حساب فبأي آلاء ربكما بِكُمَا تُكَذِّبَانِ صُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَابِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطְغَ نَفْسٌ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ ولا فَأ آد إ رَبّكُ م تُكَذبَ مُتكِئِينَ علىى رَفَفٍ خُ وَعَدَ قَرين حساب فَبِأَ آلَ إَّكُ م تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة راشعة إذا رجت الأرض رجا وَبُسَّتِ الْجِبَادُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَسَّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَافًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ Craig اttaك إين